بوك تو ادخمت ده اوري اثنان وثمانون, وثمانون ترسولي مي اوري الماضي اثنين الماضي اثنين, اثنين ساست را هل كان عليك أن تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك أن تستدعي الاسعاف <تصفيق> هل كان عليك أن تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب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 كااقت هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ هل لديك خريطه المدينه كانت لا تزال معي هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات ايش بونكتوالوراد مويدا من هل جاء في الموعد لم يستطع أن يأتي في الموعد هل جاء في الموعد لم يستطع ان ياتي في الموعد هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق كاي غومان مان هل فهمك لم يستطع ان يفهمني هل فهمت لم يستطيع أن يفهمني لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد لماذا لم تستطع أن تاتي في الموعد لماذا لم تستطع ان تجد الطريق لماذا لم تستطع تجد الطريقراتتمم رشزلي شجااجبا لماذا لم تستطع أن تفهمها لماذا لم تستطع أن تفهمه ما فيرشفزلي.كت لم ورد موسوى راجن طوبوسغر مدة لم أستطع أن آتي في الموعد لا؟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 لأني ما كان معي خريثة المدينة ما في الشفزل مسيجاجبة رادك موسيك غخم مغللا لم أستطع أن أفهمه لأن الموسقى كانت صاخبة جدا لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. اكسشي لقد كان علي أن اخذ تاكسي سياره اجره لقد توجب علي أن اخذ تاكسي روكا لقد كان علي أن اشتري خريطه المدينة لقد توجب علي ان اشتري خريطه المدينه راديو لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو